تسعة. استمع إلى الكلمات ولاحظ كتابة التنوين على التاء المربوطة. مدرسة نافذة قبعة سيارة ملعقة طائرة Tema'a Tuhma'a Turki'ya Qal'a